لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام فصورت نت عمران سي اسم الربين دحنين يتشور ذو الحنام ألف لام ميم أربو لشوي ضمن التسان ذرحي إفدغة كل شيء النزلت في الكتاب السلحق في وكث ديني يا عدن في كتابين ينزل التوره في الانجيل اقبر ذو الهمدان ينزل القرانه فرقا يرى الحق يكذ بطل وذا خنيني خفرن شلا يه الدين الجربيان هو رسن لاعتن زعما عور ربو ريشو غلا فرام يشنم شراد يارصار ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء اول الذي يصوركم في الرحم كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم ربي هلري سير فلاش في القعانه الجنيه اذن تشكون تصورا اذا عبضم شي يبغى ولا شويه نتريس وغربرا يشنير بالرمور هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاوي له إلا الله والراشخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلى أولو الباب نتيد نزرن في الله الكتاب التي تغيش إخلا لله يثبنت تلك فيكفنا الكتاب تيضفر المعنى نشد واذا كني ميمارا ولو ننسن غرف عطر اتفاعا في ذاكين امي ثفر معنى نشت فغانا خلقا الشوار كثنا مكثت فسرين اما كن فغانا اثنين ورياري محدة فسريس اقصحان حش عربيا اقصر يغرانا كنلاق اقرنس يوك نومنيس غرب ذن غد يساع ذو حذقنا لدي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أبدا نغرس ملاي ولو ننغل بطر بعد مغد مريضة بريض أفكار بصغورك الرحمن أدخلت تكنطاز أبدا نغد كتنين أرد جمعا مدا أغر وسهوري للشك رب ريت خلاف الوعد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود نار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم هو الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس وإذا كنين يخفرا وثنين فيها نقوة الشماء أشين سند الدريان سن ذير عثاف النار ربي أذوي ذي سرع وتمس أكين تصراج الفرعون أذوي ذي اللي القفل نسن تشد ذن الله يثنى ذن فن ربي عقف ثن ربي العقافي سوار إنس نوي ذي خفرا أما تستواغن فن أغثمس لكم جمعا أذي رسون هدان قد كان لكم آية في فأتين التقطا فأة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليها مرء العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي البصار يشغرون العالم سنستر بو عملرت يستر بعض لفتناق ادبينه في رضا الربيه فيظنن ليشتر خفر فزرع تنسول من وين اشطر سن مرثيين يسقي ويتسن فريش ربي واذا شي يبغاه والنا المره العفراء يوذمي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 ذي سلاوين يكوذ وراش ذي قمطار النشعيان مرذ الدهب ذي الفطان ذي الخير قتوا علمان ذي المشي يكوذ يهران ون مرذت متى ذي حيات الدنيثان ربي غورثين فيه فن تغرين النيل هان فهذب قولهون بيكم قلهون بيكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النهر خالدين فيها واجواج مطهره ورضوان من الله والله بشير بالعباد هناشن ما كنت خبر شويه يفنونا يودي فيه اذا شفنا قرب بفنشن في الجن فندرحون الشفنش الدو والثان لما دي ديكسرق قمن يشرا وين في جدجانين في زيده فرض الربيان رب جرد عباديش الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفل لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالسحار وذكرني شي قران افف النعق قلقن ومن افيق في النار من عذل عثف تمش يصبرين ذاتك يكلو اذا شي تصوعا يكلو اذا يصدقا ادو ذا يستغفرا ذي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 أثنى ربني شهدد ولشوى الضامن الثان أكي نرى الملايك ذو ذي سعان العلم يسفد الأعدل لك النلاق ولشوى الضامن الثان نتري شوى غلاف هرام يسنضي ضب الأمور ورئي اللي الدين مقبولا وربي حشى الإسلام ورمخالف ذي سعان الكتاب المن من بعد إذ يسلعي المغرصا يارسا ذا التعدية ماذو أنك أني خفرا تسلعي يا ربي ثني سيعجل فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والميين آه سلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا واين تولوا فانما عليك البلاء والله بصير بالعباد مي اللج جه دير النكيد ايناش نقري فكير ايماني ويك ربي اكنو اذا كيشعان ايناش نو اذا كيشعان فكسبت الغضور النغريه ما إلا وخر روحا فلحكا حشا الصوال أربزرد العباذيس إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعداب نليم أولئك الذين حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وڭذكني خفران شليه سنيا ربي نقنران بيه بالحق نقن, نقن وذيه ثمرًا مدن سوين ينفعان فشيث القريح الوذى ميضعان لعمل النسن ذي الدنيس لكن نور ذي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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وسط رضاوية هاك يسعى نحرش دي الكتاب مين لسهو الناسان غل كتاب النار ربيع التوراة يحكم جرسان ثرفات ذكس النذج الزين أثروح نذج لكل شيء وإنه على خطر القرناش فيم السغد أمكرا نجمع في مشغ الشوذران حاجه يهرب وسن حسبا يغرف من يد الانسان ويندكر ندرك خذ ام غيرا صدروا يفسن يمكننا نجمع غروشي ويلي الشك اتفسلو فالجزاز كل سروح تخرف خدم نهني ور قل اللهم مالك الملك توت للملك من تشاء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 او اني باش نرحكم شتكدا سكنا دي يحكم وانك نراسك غول استكش دور يحكم وانك نراسك غول في سعوجت ضو الناس بخير في تزلو ضو الناس بخير لكفوش كيجل للخير عشان كلشي تفز مرضاش الشامض يل غفاش الشامغ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 وإلى الله المصير ارتقي من الممنين امعاونا نسند الكفار وذي الججان الممنين ونريخذ منك كن. وغرب ريس عشر ما حشمثو قهمتن أربح ذلك لكمانيس أوندت السرفاوم وغرب رثغرم قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الضر والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محظرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رأوهم بالعباد إناش النمث تفرم أين اللان قذمرن وان أمثل صهار متيد أسان ربي يعرميش يعرم شوين اللان ذكهن ولياكو ذرقعان ربي كل شوين يجمراش أشمرت في كل ثرويح كثخذ من الخير يحذر ذوين سخذ من الشر أمرت شفذ يريم جلسنو مشوار يبعاذ أربح ذلك نجمانيس أولا تسرفوهم أربس غضين تلعب ذيس قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ما إن اسمح حمر مربين الى قانوني 7 اكنكن حمرا ربيها او نمحود نوفن 1 ربنا عفوه 15 انه يشرد حنا ان الضعف رب يدن فيها ما روحنا الجن شعلول رب لي حمل الكفار ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وال عمران عن العالمين ذرية بعضها من بعض هو الله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ربسني اخفر أدم إذن نحيك دفري إبراهيم دف عمران غفف خلقيث ذدي ويجد رب سلت دي كل شيء ألا علميك وليسعي الحد أبذل دي ميش سنة ثم تطوط النين عمران أبا في وقريق قنغك معناه ذو عدس يا رب سوين الله نسعى بطيو أدلهي للعبادك قف رثب في وفن لي كتبت دي كل شيء ألا علميك وليسعي الحد ألما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالنثى وإني سميتها مريم وإني أعيلها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إما كنتي دسعان ثني سبب نو أثن تقشت ربي عرمي دسعان اخشيش ماشي ماشي اخشيش اخريش ما غاس مريم الراد شد دور على ياي والبر يشف انتحف ضاض والشيطان يتورجمن فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يقف رسبا بالصر يربس ذك نداق يجمع السزكارية كل مليك شمغرس غلمحرف ذيب الرزق أسين مريم أسين ذكواقع اشني كدغور ربيها هذا التفغور في فخيه نشتوال كننبذو نتف في فخيه كننبذو للشتواا يا ننشهد في الشغله تجي الكرامه رزق وني يبغى مغير الحساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ذينا يقعد يدعى زكريا غرب بيس إننا ربي في كييد الصغور في الدرية صرحا اختيني صلب الدعاء شوه النجد الملايك امي قلناش شيبد ذي المحرف ريت ظلام ربي تشب الشريكيد اش يحيى نستدي من بدياش باش القميش وريشعرن الشهوان ذن فيد قولي قال رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر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 فمتطوثي وساعي قارث إنه يسكى جينين يخدم ربين فغان إنه يسأبى بنو أخميد العالماء إنه يش عالمائك أرزم الضرد هذره حساس لي شاريم الدن المدان في الثيام أتذكر بابي شطاش السبح أصبح تمديث وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين يا مريم وقنتي لربك واشجدي واركعي مع الراكعين مثلنا الملائك يا مريم مثلا ربي يختارك من زجزكم يختاركم في الثلوين أتخلق ثك الملات وقرأ وقفش كان وقيل أنت دوني في كامر أمريم تضعوا فاذيم تسجد تركعاش كمذوذي تركعا ذلك من باء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ونذر أخبار غافان ذا وحيك تيد وحا اخترت لظهر سن أم محمد مدهر في صغر النسان أم بويج معنا مريم اخترت لظهر سن كنت سم خصما إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكريمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين مثلنا الملايك أمريم أثنى ربي إذ شركة مدسوار أصغر اسم المسيح عيسا أميسم مريم إيشعال قدر ردنيث ذي لخرف ذي قريبا أزندها ذي الغشي نستطر لفن ذي الدوح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 إنه سبب نوم أمثلا تسع وغاقشيش نكين نرز وجاء إنه يساكك خلق ربنا ينكبغان مرمي قطع ديرامار أشينيريا أذهيريا كن فيكون أشيستحفظ الكتبان أشيستحفظ الكتبان أشيستحفظ الانجيل هذا التوراة يكد الإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قجئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفه فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها ونبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أتجد شيء قد يتجد فيه يتجد إسرائيل أثنين أقريه يموشد غروة أسترموها جزاً بفنوان أقرد خلقها في قوكال أين يتشافينا الضيور هذا الصوت يكسد يفهي لا معنى سلطنا الربية يستحلوه غادر غير إذا قلنا يهرك نربرس حقوقه إذا كيه موثن لا معنى سلطنا الربية او اندينا شفت شام شسرم يخمنن ون ون, ون ياكل العلامات يخنو وما يثمن ومصدقا لما بين يدي من تراه ولحلل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا شراط المشتقيم أتوكي ذغدين الله ذي التوراة قبر الدشاء أو نشيح اللغة إخلاق ذو قينا ونشو, ونشو العالم غرب أفنون أقوى ذث ربنا نفضع فيه أثنى ذا ربي ذبابي أولا ذخنو ذب أفنون أعبث ذو إذا فريثني صوفا فالما أحسعيش منهم الكفر قال من صاري الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله والشهد بأننا مسلمون أربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إميك حس عيسى ذك سن إسلك فرين نيسا ويأون أن يا ربي أننا سيصح في نيس ذي معاون أن نكون يا ربي نومنا سربي غشة هل بل لنقلق ذنسل من أباث أن أقلق نوم سوين كاقيد نزل عن نفيا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 ثم الي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون مشينا ربي عيسى اخريك قم ضغ روح ورينا كيف الشريع ديان ذيك ذاك اللي خفرن ادقمو ويلكسب عن شنو ذاك اللي خفرن الا مذ يوم من بعد ذكر مورين يرون كذحكم ذقين ثم خلفهم فأم الذين كفروا فأعذبهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنغفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ماذو إذا كني خفرا أثنى عدس بغسل عثاب يعرنى تصدي الدنيث أكي نرى ذير خرف ورسعين واثنين صرا ماذو إذا كني يؤمن ذير الصراح كان يخدم أسنى فكري جري كمل أربو رحمة الضارمين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 فقل تعالوا ندعو ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في مثل ننعيشا هو ربنا من المثال أن أدم مثل يخراق ذقك لمسينا إيري إميرنا في إيري فيكون الودي الحق غربه بيك حدرك تيش مشك ما يله ويث كي بعد ما كي دوسا في يود نجمع الر و نغدويث نوان ادنا النخرثنا ار نثدر خرث نوان ادنا النميمننا اللوس الديمان نوان نتخشع عن فعو على الكذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العجيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أثنى ذوك ذو الحق ذو الخفرق العسان وريل لي ويضم ربيا رب يسوى غرفا يسنضي ضب الرمور لي الله خرن فَإِذَا سَمِعْتُم مِّنَ الْمُنَافِقِينَ هُزُوًا فَلْيَسْخَرْ قَوْمُهُ مِنْهُ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَإِن يَسْتَغْفِرُوا لَهُمُ الرَّبُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يتخذ بعضنا بعض النرباب من دون الله فإن تولوا لناسا أية الكتاب يوغر وهو الحق يراغيذ ونثن سبد حشا ربنا نعباد لأسن تقيم حد ذاشريه وريد تقيم حد ذهنا هو لك نفي عباد من غير ربغ خرقا ماي الله وخر روحا إن فاسن شهدت في الله نكونين أقرأ دين سلمان يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنجلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هانتم ها هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما لشلكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي في الكتاب أي غر في الجدال ما في إبراهيم الطورة يكون للإنجيل لكن يكو من بعد يسيد نزلن يعني مفهم ملا الطورة ينزلن في موسى الإنجيل ينزلن في عيسى روح أثنت الجدال غفينك كيف يتعلم في طورة الإنجيل أي غريث الجدال غفينه يتعلم عن إبراهيم أثنت ربك علمان أثنت ربك علمان اظهروا على المرام ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشكين إن أولي الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وري لراي ابراهيم ذو زينا في مشحيم لكن امر التوحيد فينسلم من الشرق الى ذو بغيد شيق من شريك يق قربنا غير ابراهيم الودك فيه سبعان سبع انديغ النبيا قيم محمد الودك يذج رب صار مؤمنين ود الطائفة من أهد الكتاب ليظلونكم وما يظلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله وأنتم تشاهدون يا أهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون سفغي ذقوذ يسعني الكتاب أكون السين فني وبريد إشتان فنذي ما ننسن نهنقه لكي نرع أوذي يسعني الكتاب أي غارك أكثر فرم سلية ذنج الرب فنذي محمد كل على الممر ذي الحق أوذي يسعني الكتاب أي غارك أكثر من الحق السلفات التي تهم من الحق كلوز على الممر ذي الحق وقالت طائفة من هذي الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا مجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون فلن يسيو التربع ذو قذيس الكتاب أمن ثسوين الدين جرن غفذ كني منن تصبح ما يفذواش كفر فيش تقلباش إما هذا دغار أغلق ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله إن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله واشع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وليس تمنذ حشاوين يثب عن الدين نون إنشن أبرثن الصح ذبرثن ربيا أقار نبوه يا رسن حدور يسعين ثس عام كني جادل وغير ففن وندي إن أسنفان الفضل لكفسر ربي قل الله اجتكثي وين يفغى أربي وشعر فضليش العلمسور يشعر حد اجتخذر صير رحماش وإنك نيني يفغى أربي الفضل شرم قرآن ومن هدي الكتاب من انت منه بقنطار يوده إليك ومنهم من انتهى منه بدينار لا يودّه إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الممجين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من اوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين بعض اهل الكتاب ما سوى من التفوق انطار اكشي ديار ملا وخر اللان الذى جسنوا يضنين ما سوى من التغفو دينار ذرمو حالك نكشي ديار حشان ما فزجد غرش وانا ما خطر قرناش ورشد نوفن لنا ذو قوي ذنوار نغريا اجار اند الكتب غفربيا اغشك انه اثني عالمن يخضع وانا كنكو فان اشتر عهده سيقاث ربي أسان رب يحمل وذكث سيقاث إذ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم و ذاك الندي يتشغن سلعه ذا ربي ذريمين شوطني محقورا و ذاك رسعينا لان أن نصف نسند الاخرث البرد هذور يوم القياما وثني زيج دي الدنوب و غرصني لعتفق الرحان و منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب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 أقرند أثنواقية أكيد يسغل ربية أريد أن يسغل ربية إذا كنت أكتب في ربية سكننا هنا على ما كان لبشرين يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذن تمسلمون ولم كان يون العبد ماذا يفكر بالكتاب أتسمشني للنبوة أشنينهم الدن إليس للعبا ذنك مبغى الرب ولكن إليس ذي ربانيا ربانيا يجدل هانكند عبادة الرب إمن الثقار من الكتاب أتحفظ من ذلك سين الله ولكوني الشامرة تقمم الملائك للنبياء ذي ربثنا لا تعب ذنب أم كوني الكفر بعد ميث اللهم وإذا خض الله ميثاق النبيين ذما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنا قال آقرتم وأخذتم على ذلكم وإسري قالوا أقررنا قال افشهدوا وأنا معكم من شاهدين فمن تولى بعد ذلك؟ فاولائك هم الفاشقون مقتفر ربي العهد غفرا بيمش ديننا ما يلن فكي يوم شادير كي تفت مشنيه ومن بعد يشد الرسول يوك زين لن يذون فرتم من مشله نصرم ان يشن مث قبرم اشطم العهد أغفينك وندن نير إننا سقرع نقبر إن يشنيه شهدث أقريض وندشهد وني يقرن بعدك وإذا كفغني فرذان أفغير دين الله تبغون وله إسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قلامنا بالله وما أنجل علينا وما أنجل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاشرين أما كيف الدين غير الندين الربية إذا نتشي وكي تسلو عن وإذا كي لن ذي جنوان إذا وذي لن بغين غور الثلاث غرم إنس نمنس ربي إذا وين دينجر في الله ذوي النيدين جرن اف ابراهيم واب اسماعيل اذ اسحاق <تصفيق> ياك ويا يعقوب ذو الاسبات وذو الراويش ذوي النيدين جرن راه فمشياك ويا عيشاق ذويناك النيدين جرج و فنصنا غفلان بيا ونفرق يا رشن نكون اقرا غادي الطويش و يفغان ماشي دلي سلام يد الدينوش تنقبل نستدي راه كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم العنط الله والملائكة والناس إجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إ الذي نتاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله قفور حيم. أكر يه ر القني كف بعد منلا نمنن سنذ محمد أرض الحق س غص للبيات. رب يهّ يرى القم اللا نظرمين. وذا الجزس. وفي الناس ونعلن غرب ذي الملايك ذي مدنك الملان دي ما ذقي من ذي ثمس ورث نستخفي فن العثاب ورث نسرجون الثوبن حشو ذاك نثوبن بعدك نقرن صلحا أربي غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من أرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين وذا كني بعد ميل لنمنا ومن بعد جد نديرو كفار تشوف نسنورش شنو قبال اذا وليك فرحنا بريد واذا كننغفرا مش ناكن الكفار والقبر نديو نديك شن ركيز القاع على الذهب ادي في ذي شمانيش واذا كن اذا شوشعان اذا عسف النقرحان ورشعين واتي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 ورث سنرم مينيرهان عنه دي الجنة حشى ما يللت صدقم دقوينك نتحملهم كيف يللت صدقم ربي يعلم يس حل كل المكدا أغفرون إسرائيل حشى ما يللت حرم إسرائيل غف يمانيس إسرائيل سين يعقوب قُبْرَدَ نَزْلُ التَّوْرَاةِ إِنَّ سَنَوِيَ التَّوْرَاةَ غَرِفْتِ مَضْرِ الصَّحِيدِ النَّام فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُرْصَدَقَ اللَّهُ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أفربي بعدك نيع أذوي ذكي الظالمين إنش أربي النتيذة تفعث الملك فراهيم إجمر غديني صحان أري اللغة للمشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين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 ذنبرو كيسو اللي هد تخرق السبيل الحق ذيكسر على ماذ المقام القفراهيم وإنك نرى فيك شمن أثني الذي لمان ذي الحق الربف مدا أجسح الجنساء خميس شابوني زمران ذيكسان ماذو إنك إني ربي ذرغاني حدو في حوجة خرقيث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 سليات دينة ربية ربية حفركات خدمة ينس نيات الكتاب أي غريض تقرع غففريتها مني ربية إذا كنت يمنى إذا فغمت كنت مع وجوث فلوث ما ذهي الحق رب مري غفيلة لا غفينك كلا تخدمة يا أيها الذين آمنوا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 ذو قد يشعان الكتاب ودايا المشيحيا أكون الرنذي كفريوان بعد مثل لم ثمنم أم كاك عارة كفران خلو وقلكنا لا تسلم إلا يثني ربي إما لا اهتد قاران ذنفين أثان يرون وني يطفن ذي ربي ويقول هنشفر ذي صوبان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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون هلو مويدا في يومنا إذا أقوذت ربي أكني رجمت هذا فكني ديوض الموث هلو ماشيذ شرمان أطفق الجمرار الرب الإسلام مرهورت فاراقات مشيش الدنيا مع الربيع يجي فينا المساقية بعد مشي اللم ديع جاون يشدو كل دورا ونون فقر مش رفديش سجماج في اللم ف الريف ودربوج اتمش يشل شكلي دديكس اتقي ونسبجين ربي لا يثني نش اكلتها مبريد نصاح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوك الذين تفرقوا محتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إلى قسير ذهون ترفع تجبنغ الخير هذا تسامر نسوين نرهان هذا نهون فاين نديري هذا وذاك نقرب حن ورتي لثميثي يمفرقا مخلفا بعد مهدد يسربيان وذاك ذرعثا فسعان مقرطس يقنيثا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأم الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأم الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين أسبش فرحا وذموا نذي بيك نوذ موان وذيك نميذ ذيكيذ وذي موان نسن أشنينين أم كي تكفرم اسم محمد بعدين ميثوم من مديعش عرضت العثفة قرحان إميث اللام تكفرم وذي ميشفحن وذي موان ذي الرحمة ربا ذيرين الجنة ذي ما ذيكترق اللياث أربي عنقار اسفيد فاللكس الحق فلن ورفارد بطي غرم ورذيو بالخرقيث ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولوامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون زيد الرب شي اللان ديك جنون نغدير قاع وربرق النمور في لام درخيار دي ديال جناش ايدي شوفو غيمدان هادش تامر مشوين يلحان اشنو هو فين نديريهم هادش تامن مش ربي امر من الكتاب هدو النصارى أكنا يا خيرا سن لن دكسن وذي منان بصحة صفة نبريد لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الضبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تخفو إلا بحبل من الله وحبل من ناش وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبئاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ورزمير نك نظران حشارة السوم سلاي ماسك رند الطرق من دفيرت أريد إلي وثنين صرا يغريد الدل في اللسن أن إذا رفغون يجين حتى ما لن يدي الدماء الربية نغدين سلمن أقول إن سيزعفها الربية لها نثرس في اللسن وإني مرمي خفرا سلا يهدين أن نقرم بياه ونميل لنا عوصان لن تعدين ليشوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آناء الليل وهم جدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فخيرات وأولئك من الصالحين وذا عديد مرة مرة فالذي أهل الكتاب فالفعث تظلان للقيل أقرنا وراء الرب وهناك تسجيدا ومن النص ربي ذالآخارث استمرنا سوين الهان نهونا غفين ننديريا أغل خير يتغاولا وهذاكذا قيد الصرحان وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين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 شغل الخبرات خدمهم باش انا ونضوا على ربي علم سوي داي في يتسقث انضوا عند وذا كنني خفران واش ندير في هذوك واش ما الشيء نسند الدار ربي الودي صاحب تمش لهني ديك الدماقي من اينك كنشرفان في دي الحياه الدنيثا ايش مشي غير رواغو ليكس سحيق نغدا غماش سحيق اسمي ضم قران اغماش نشرح منم قران يغرد غفي جرب وداش ما ننشن يسخر فيه في خلو في جي ماشي ضرب بيه ما نقدر يا ايه الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ادوا عنتم قد بدت البغضاء من فواههم وما تخفي شدورهم أكبر قد بينا لكم لا ياتئ كنتم تعقلون كنوا نعوي ذكي يمنا أرش تكثر فضنا نوان او ما حذرا حذارا فرحا مثل شمحنا إذا نرغض مدهدرا أي نفرن إذ مرننشان إذو إنك مقرنك صار انبينا واندري شراث مثل غمشت عقلم ها أنتم أولئك تحبونهم لا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عظوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات صدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أهذا نكون ويتحمل امتن؟ نحن نكون حمل نرى ثم نمشي الكتوف مرة نحن نحشى شوين ننشن مالا دمرير نيذوان أو نقارن أقرع نوما من ميل لنوحد سن أضغز نذوض عن نشن إذن الحرقة يكرن لكشن ويناسن مسلس الحرقة؟ لكتان ربي يعلم أشوي نفرن يذمرن ماذا ملاجم تذوي نيرهان أكد فان نفغي نرى أما ذا المحني دمراجم نعني ذا عيون فرحا ما تصفر متشاقهم ربي أثانو كنت الضرارة ذو قوش مركي ذنسان ربينا الله خدما أثانا ربي يعلم يش وإذ غدوت من أهلك تبغوا المؤمنين مقاعد للقتال هو سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا هو الله وليهما وعلى الله فليتوك لمؤمنون مذف غرس مولانيك أمحمد اصبح باستقاع ذر رب ثاني شرد يعلم يمكن عرضا ذهوان سنسترب وعرف شرد لكن ربي من عيثا إلا قفر بشار وذكي لانه الممنين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة افتقوا الله لعلكم تشكرون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 وَمَنْ نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيِّجِ الْحَكِيمِ اشي نصركم ربي لذا ذويس إذران ذي بدر البدر ينصر ربيدك سيئسلام سيئسلام كون مدرس يذوان أقضى فاربي مهات أتشكر من يكون ينصر مثل تقرد الممنين يعني يكون كفو مايعاوني كونيد فاثنوان ستلاف الملايك ثلاث درس ذك جنية ألا أثانا ذك فون مصفر مستواذم ربي ثلاث ها كونيدا سن يعداون اكوني اعاون ماثنوان سخمتلاف الملايك سعنيكو العالمات ربو فيديو قيمانا حاجة ذاف الشريخون ويان أذرسل ولو ننون ومشن صرغوا ربيع وننشو غراثران يسنغض الضمور ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من المرشيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر اللي من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم هذه السن غسية بكسن ذو كذا كني خفرا نغثني ذو لذقل من السن درخيبين وبمشير الشغري ذو قبل التوفى لذن نغم يفغثني عتب يغرحان ذي لرب شيلان ذيك جنوان نغذي القعا أذي عفوه من يفغان أذي عشف من يفغان ربني مطاش أذي يفترض حنا يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الرباء أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتيع الله والرسول لعلكم ترحمون حرمه مغوي دشيومنا بركاتكم في الشيث نربا سجدي دش حار في حريشان اقعدا صربي مهات يوكنني ما ترحم اقعد في السنين لشي الكفار دعى على ربي والرسول اكني ما هذا كنرحم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضه السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحشنين إسغوى لثغى اللعفو إسراجك نربا فنوان إذ الجنة وسعى النطاس المهن ونرقاها شواه كاغي وداش يتكواس نرماش يات وذكن يتصدقان يذ ثروتنا بهذه الشده وذود نص النهار الريح وليعفوني من الذن ربي الخير والذين اذا فعلوا فاحشه نو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وذك النمي خذ من خلال تشميثين نغضر من نمان من سن أدم مكثين تربيع لدنوف سنة استغفران وريغ فرنك دنوف ما يلمشي تربيع ورسغ من كان كان ذي المعصية تيخذ من نهني ذرنس المعصية وذا كيد الجزان سن ذي العفون غربة من سن ذا وشن اشفن بما دشرا قيمن فجن قد خلت من قبلكم سنن فشيروا في الارض فنوروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين اكيد للحرب يجيك ذل قاع الحوص مقلش يمشي سيجاره وبيدي نورمي ناراه و يقدر بيان يمدن وعظ اي وذاكي شواذن ربع ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم لا لون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلوا وتلك اليام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ارخي الشيطان ارخي الزنث ذكروا ليس جنسوا في الله ما يلث من امر الصح ما ينركني ذا القرح أثني أن نرثنا القرح ولكن هنا يؤمننا أكن سعدا يسان سنفا قريم ذنا أكندي بينا ربي وذا هي من استحقيق أدي يقبني ذهوا ربي مرح حملنا وذا هي لن تظرمين أدي جزدك الممنين أدي محق ودي كفران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 في اللمست مني من الموث قبل دمرير ميذش أثانا قال كنت تصرامت هلولتش مقولم أي غرهيث هجم وقليل غزوة أحود وما محمد لا رسول قد خالت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يظهر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد ذا الرسول كان عدى القبرس الرسول إما يموتنا غنغانت أشيغر مكين ثلاث أنا هذا الكفار وليغر نكيني الله ويظهر ربيك وشما أما استغذي جزيغ أربي ويذكت شكرا وما كان لنفس تموت إلا بإذن الله كتابا موجلة ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها وسنجز الشاكرين ورشتس مستدحة الترويح حاشا مسرطنا الرب لا جريس يكتب يجرد وفغان الخرص من أستدن فكذ الدنيث وفغان مخلص الاخارث أستدن فكذ الاخارث أنجزي وذي شكرا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا أربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا عن قوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحشنين أشحر ذن في جمثا أثر بيث السوطعش مش نيش في الشيشاش في الجلب وفريزه الربيه و رضعيف النور كاون يفدن النسن غير وعداو اشنربني حمل ودحي لن الصابرين اوري اللي وارجن شن حشني مشقرا اربع في ذنوبنا ذون دنا على الدفلاش في بشي غارنا النادي طراز نسرغ في القوم الكفار يفكيزن ربي سواف ندنيه يرنيشن السواف الأخر فكثر ربي حمل في الخير يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أقابكم فتلقلبوا خاشرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبي سمثو الظالمين خلوما ويذك يمنا مفضوعا ويذي كفرا أكون الرنسي ذي كام معنى أتوار من الكفار أتوار من الخسرين أذرب ذمرين ون نتيف نصرا ذي الخرعان غرانتشار ولو نبوذي خفرا مسقما يا رب شريخ مبرامس عنها اللبيان ثاني الظوغث نسندثمس تنميذي ثاني الظوغث يوذي لنضارمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر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 أدخل في مجامع النبي فأعصان بعد مين ونديشين أين كنين يتفغان النصر اللان ذه ونوذي يفغان الغني مان الدنيث الغني ماندر الحن الوعذاو مان الوع نعني ذي اللان وذي يفغان الاخر يقرعون في اللشن أكني مكن يجرب أثني عفاف اللون رب الفضل يسدون القرآن أغفذي اللاندر الممنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لك لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Mimi -teṭṭfem sawla, ur d-criɛem deg yiwen, nnbi d a wen-d-cawal, deffir-wen, ayyaw ɣur-i, من d asen-nuɣni, ymirtsnneɣnam nnbi, Akken urḥezzen ara ɣef wayen nekkni ifuten, wala ayen yeḍran yid-wen. Rebbi yewwi ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنت النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من المر من شيء قل إن المر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لكان لنا من المرشعي ما قتلناها هنا قلوا كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبطلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور يقرس السد في اللون بعد مثل نغنى بلمان إذن ندى ميسر شيفيد أفيوس تربع ذهوان تربع ثمي ظنور بالهين حشى ذي مانا ظن ذي ربي ذي نور للهي ذي دل الحق أما كني تظنون وذي لان بالجهلية أقرنا عنين ساعة شلاذ الأمر قيني إنا سنثان الأمر merraa deg ufus تفرد Reebbi, teffren deg نورك nsen ayen ur ak-d-sskiinen, qqaren-asrukan Rammar, deg ifassen-nneɣ i yella, Ur aɣ-neqqen dai, I-as-nnemmer ad cirim, deg yixxamen-nwen ad d-ffɣen, g fijr d azemsen, أذي صفا غيني اللان اجدخل بولا وننوان أربي يعلم سويا اكفرن ذي كثمرا إن الذين تولوا مكم يوم تقل جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفو الله عنهم إن الله غفور حليم وذا كنني وخرا الشني مي ميه من اردن شني يربع هذا الناغن يا واس الشيطان الشغن شغلك باين خدمن رب ثاني عفيشن ربني عرفوه عطاش ورد عجس يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا غابوا في الارض أو كانوا غزى لكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير أوذي من نور الشيريث أم إذا كني خفرا من أني وثمثنا نسن لرقائتنا ذينا معيش نغفونا نكون جهدا لكني هنا غيقيما وتمستهت نور في النقا ربتي وقم يكونا ذا الحرق قولو ننسن ذا حقوني نق ربك اتخذ من ولا ان قتلتم في سبيل الله امتم لما غفرت من الله ورحمه خير مما يجمعون ولا إن أو قتلتم لا إلا الله تحشرون ما ثموثم سم دي الجهاد نا ثموثم سم السفرم العفو ربيط الرحماش أخير ربينا الجمعان ثموثم سم نغنغان كون وربنا كون الجمعان فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضه من حولك فاعف عنهم واشتغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عجمت فالتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صرح ما ربي ثليظ ذا سهلا مراقل صن لكان ثليظ فماعور ولفي اللذق شحان ثيرين بيرواجن فلاك سمحاسن ضرفسن السماح وربي شيوريثن ذيرو موريه مثلا عزبطة شرف ربي أثان ربي يحمل وذي تشارعين فلاس إني ينصركم الله فلا غالب لكم وإني يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكلموا منون ما يلان وينسريكوان اربي حدكني غلاب ماذا قال لي جكن من هون يركد يسران الى قفر بتشرن وذكي اللند الممنين وما كان لنبي ان يغل ومن يغل اليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كشبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بصخة من الله ومأواه جهنم وبيس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ورس دامن النفيع ذي الغني محر السفران رغعين ما عندنا بيربح ومجهد من شرعا هذا يوم الغيني الدم يوم القيامة في ريس كل طلوة تتحسبا السلوفات كلا تتخدم مهني ورث وضرمان ما يعد الويني ثبعا أرضا رب ذوين دقلان يبدو بتزعاف الربية الجهنم ذا مكانيس أجتني في الثقران لنه نفس الدرجات هو الرب قد ينذي ناخر ربي ذلك خذما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من فسهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ربنا عمد في المؤمنين ميدي شجعن في غرصا ذيون ذي سن يقارد فلسن اللي يثيش أثني ذي سن صغر الكتاب يكتموش نيع غسل لنقوه لك نيع ذي ضررن ثفان مقرث أولما أصابتكم مصيبة قد مثلها مثليها قلتمو أن هذا قل هو من عند أنفسكم ان الله على كل شيء قدير باش نحققوا المصيفه غير وعداو غير مصيفه ونخسر في لاش نجي يحريش ثنا ماشي امككيه اينسمو يشد غروه خطط بنت شي تستسمتيد ربي كل شيء وما أصابكم يوم التق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لونعلموا قتالا نتبعناكم هم للكفر يومئذ قربوا منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن الفشكم الموت إن كنتم صادقين أينك كن يضرني ذوان أشتن مئ ملالا سين يربع نذن نغن أثاني سرطنا الربية أكنا ذي يعلم ذي يمنا أذي يعلم المنافقين منافقين يوم سيرس قوليس يوم نالا إما يسننن في سبيل الله نغرث فيما ننوان أن نسلو كان نظريا أذغاد الصحات جاهدهم تيرقلاغا تبعي كنين نهني على الكفر يقارفا ورا الإيمان أقارن دسيما وننسن أين ننلق وننسن أربي يعلمين فرن الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فذرؤوا عن فوشكم الموت ان كنتم صادقين ولكنين خلافا مننا وثمنا سن امرك الاغنار وار تيرف ند الغينار اين شناه ورث في من ما في شحل لدقرم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين يلحقون بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم ورح تفويدك دنغان في سبيل الحموثا النذر حييني اللان غربة من ثلاثة سن فرحا نسويني سنفكا أربض الفضر النينس فرحا نسويدي الدجان ورعادو الحيقن غرسا زي غرش في اللسن الخوف ورغيني يستبشرون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر مؤمنين الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم متقوج عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فرحنا بالنعمه الفضل باذن يوسنو الربيان اثنا ربوري تصفقيا يجرب بيدك يمنا وازدنا من ربيان اذن فيا غاش اللي ندير قرح واذا ربي مقرش على 15 ويكي مننا افن مدننش معا في اللون اجود حسن ريما نيش يرناو ننصر ببرتيا انشي ذو خير فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لما يمشي شهم شوع واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ان ما ذلك والشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين القرنس النعمة الربية ذر فضر يسأخلوثني ذر ذر ربيني سبعان ربي ذر فضر ذم قرآن ونسان ذا الشيطان كان يشتوغد ويسي سبعان حدث سنتوغذم أقوى السيئة نكينية ماذا قلت غثوا منهم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 أربط ذور نقوى الشماء ربي فغسني التوقيم ولي ذحرش للأخر وغرصني لأعثاب ذا مقرآن وذا كنندي ديوغا لأخفر الإيمان السن أربط ذور نقوى الشماء وغرصني لأعثاب ذا قرحان ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ورحشت فنوذي كفرا يمي يسنفك الطوع أكنا يخرشا أثنان تكسن الطوع أكنا زدن ذي لثم ورسن العثبثني هنن ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله اجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا واتقوا فلكم أجر عظيم رب رججر ممنين أغفر حل ذي ثلام ألم يعزر دخبيث أغفني اللند الصفير ربكم استضل لي غفيني لان الغيب لكن ربي استخذير وني بغذي الرسوليش لكني استضل غفل غيب أمن الثربي ذي نفيش مثو من امس تقاثم وغرون ولا يحشبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم صيغوا ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميرا السماوات والارض والله بما تعملون خبير رحت جبن وذي بخران شويه النجن دفتاع ربي في رزق يناش اكن يا خراسان اذن نمشوا في اللشان اش ما في مخنق بوينك شي بخران اش مفقوم ذربين غري ورفن اجن وين يكثر قع ربث رخف الغراش شويه للخدمم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اولياء سنكتب ما قالوا واقتلهم نبئا بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظلاء من العبيد أثني سلد ربي أول بوذك سينان أثنى ربي ذا مغبون لأنك لك سعان الشيء نكسف يكوين دنان ذل مهن القنران بيا مبلر حق أسنيني عارضة الأحثاب تمرغيوس وقمر ذاينك كان يزور نفس ننوان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 جاءوا بالبينات والزبري والكتاب منير وذا كن يسينان أثنى ربي والصياغ أرني تسامنسهم شقع حشما يسدي بيد رواد راتج تمس إنس يخبونا وند رنبيا يلان قفريو مش ذيوث المعجيزان ذوينا كدقارم أي غرهي ثانتنغام رو كانت تحضر متى ذاتش أثان ما يللش يدفنك أكنني يش يدفن رنبي يد يسان قبريه وشانتنيش في معجي ذات السورقين الزبور يكو ذي الكتاب يسعى النور الزبور بينيش وكتبن كل نفس ذائقة الموت وإنما تغفون أجوركم يوم القيامة فمن الزحزها عني النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور كل ثروح تتجار في الموث اخلصنا ونتفم يكمل يوم القيام وندو وخرنا في ثمس أغل جنة في تشكشمن أثن ذايني يرباح من الحياة الدنيت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 أجسر مغرأة الكتاب ذوي ذي من نشريك يا رب يهضر ذي قرحان نطاش مصفرم ستوذم يا رب الكنيس الدن المور وإذا خضر الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء أظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون ذا دميق التفاربية العهد غفاث الكتاب أثد بيلميم الدن ورسفرم ذيكس الشماء ذكران تغير ذفير وعرور وغن ذي السيدور نسويا ويرهوين الدوان لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاسة من العذاب ولهم عذاب نليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ورحسبن وذي فرحا شلخذ من غشد ريث حمل نذس وشكرا غفينك نرخذ من ورثن حسب من عندي لعثف تمشي وغرسن لعثب ذقرحان ذي ذا رب كيلان ذي جنوان يكذر قعان رب كورشن جمراش إن في خلق السماوات وضر واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات وضر ربنا ما خرقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار ذي الخريقان يهنوان ذي الخريقان ذو مخلف يستيري لك ريض ذواش ذي العلمة ثيفانا يوذي لن ذو حذيقان واذاك ذكرنا ربيا سيف الديناء سيغيمي ولا في ذي سونا نسان أتخمي خرقان يجنون يكوذ القاعان أقرنس أبا بالناغ أدخل قدر أنشتا مبنى ما معنا مقرض تصليشاني من عغض العثاف تمش ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من صار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أنا منو بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا شيئاتنا وتوفنا مع البرار أربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أبذن غقركيد ونفسك شمد غرثمس أثن ذي نفس وقاذك أنني ظلمان ورسعين واثنين صران أبا فنغا قراغ نشراع إغفررح لدي السوال غال إيمانية ومناث سباب أنني كني خلقان إغفررنا كنين ومن أبا فنغا حفويا شربين هين ذنب ثم حوض السيئة النغا أنغا يرويثي صرحان أبا فنغا في كغيد أينك سيغث وأعظل إذ الصوت نرم بياه يوم القيام يشتر الزخار فضل وات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرنا ونثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت هذا النهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إن <تصفيق> أمزن بافنسن أقريص طقاغل أي نخدمي واندهون أمذا ذكرنا ذنفا تعذرم الرغورية واذا كنني هجرا صفغا تنقخ من واذا تنعلى جالاو أن نغنى لم يمثن أسنم حقيق السياد أسنم حقيق الجنة الرحون يستفن الدواس ذا الجزة نسنغ رب أربي الجزة ينسترها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للبرار حذر واندك سغورو امشاري الطاران اذ اسمو شوت كانت متعان فقارف جهنما تنهي يرسو لكن وذي اشتغوذن ففنسن السعان الجنة رحوني سفن الدواس دي ماذي اشترق من ذي نسنهق ربيا اين كن الله وربيا اخير وذي صرحا من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنجل إليكم وما أنجل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم وأجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون إحرذ أهل الكتاب جاهد والنصارى أثني ذو من النصر ربي يستطيعون أن نسل الغروة يستطيعون أن نسل الغروة يستطيعون أن نسل الغروة تسلية النار ربي أي أن يلن محقورا وإذا كنت نهني ذو سعاد نسل الغروة في نسان ربي الحسابي سيعجير كنون نويد الصفر مجدث وعذاو أعشت في ثموت الإشلام أن نتقوذ الصربية أكلمها تترب حمد